بدري. طبعا انت عايش عايش عايش احسن طريقة ليه تبع عايش مع الناس بيقولك ازاي انا عايز اقولك حاجة فوق الهواء انضف فوق الصحة احسن تحت زحمة جدا ما نفس الشي بالنسبة لللي جاي الماضي خلاص راح وانتهى وحتى لو كان فيه احباطات حتى لو كان فيه تحديات انسى لان الماضي كان ماضي وابتسم خلي على وجهك ابتسامة عارف ده ابتسامتك في وجهه اخيك الصدقة الابتسامة مهمة جدا طاقة الانسان لو توصلت ببلد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 يا طرع ايه هو الامل؟ هل ممكن نعيش غير الامل؟ طب لو كان الامل موجود هل ده كفية؟ طب لو ممكن نكون حطينا كل اللي احنا عارفينه في الفعل ولزال برضو محقناش الامل نعمل ايه؟ من دمال الحاجات اللي هنتكلم عليها نهاردة ان شاء الله هنتكلم في الشعور والاحسيس ازاي ممكن تقدر تتحكم في شعورك واحسيسك وبسرعة؟ لأنه زي ما أنتم عارفين ان أكثر حاجة توقف الناس من أن فعلا هي قدروا حاجة في الفعل هي الشعور والأحسيس فلو الشعور والأحسيس تكون ضعيفة الشخص بيتصرف على هذا السلوك لأن السلوك بيجي بعد الشعور والأحسيس إحنا تكلمنا في حاجات كتير قبل كده تكلمنا زي الواحد ممكن ياخد الأمل ويحطه في الفعل طالما عنده هدف ولو عندك دوافع ولو عندك طاقة وعندك مهارة وتحطوهم في الفعل لازم يكون طاقاتك إيجابية وهذا لازم يكون ملتزم تمامًا، وفي الحالات دي لازم يكون عندك صبر عشان بالصبر تقدر توصل اللي أنت عايزه وبعدين المرونة. لما بتكلم في المرونة لازم يكون عندك استمرارية وبعدين في المفاتيح العشرة اتكلمنا في التخيل الابتكاري والأحلام إزاي بتبدأ من أول ما تبى أمل لغاية متوصل للحقيقة. وبعدين اتكلمنا في قوة التحكم في الذات. وبدأنا في أول حاجة البرمجة الداخلية. بتيجي منين؟ بتيجي من الأب والأم وبعدين المدرسة ومن الأصدقاء من وسائل وبعدين أخيرا منك أنت شخصيا ولنا إن البرمجة دي بتسبب لك الاعتقاد وكلمنا زي ما كل واحد يغير اعتقاد من اعتقاد سلبي لاعتقاد إيجابي النهاردة هتعرف إن الاعتقاد ده بياخدك للشعور والأحاسيس يعني بدأت بالبرمجة البرمجة خذتك بعد كده الاعتقاد والاعتقاد وداك للشعور والأحاسيس وطبعا كل ده طالما عندك أمل وعندك حلم بتفضل مستمر على رحلة الحياة لغاية ما تحقق أهدافك وزي ما قلنا باستمرار إن بوجود الامل بيتولد اليقين، فوجود اليقين بيتولد الحب، فوجود الحب تحدث المواجهات. خليك معايا هنتكلم في الشعور والاحاسيس والله في النسبة إلي أنا من الصعب تحكم بالحاسيس والمشاعر يعني، بعدين هذه الشغل بترجع على حسب الموقف اللي اللي بنتعرض له يعني. هو من الصعب ان الإنسان يتحكم في مشاعره وأحاسيسه على حسب إنه هو. بيحب ايه بيتره ايه وعلى حسب المواقف لو الموقف يعني محتاج ان هو يغضب لازم يغضب موقف محتاج ان هو يعني يتمسك يمسك نفسه شوية لازم يمسك نفسه شوية ده بتيجي بالممارسة والاستداد النفس لأي شيء الواحد يتحكم في حسيسه ومشاعره لما يكون عنده شيء من الحكمة يتروى في الإجابة عن أي سؤال يفكر كويس يقدر يتصرب بكل حكمة غالبا يعني وطبعا العصبية نوع من الحماقة كل ما كان الإنسان متروي يفكر كويس ما يباش عنده عصبية يبقى ما عندوش حماقة بيتحكم الإنسان في شعوره وحسسه عن طريق العقل إذا الإنسان بيقدر يستوعب كويس الموقف اللي قدام منه بيقدر بالتالي يسيطر على مشاعره وفعلاته بالنسبة لي يعني يمكن كل شيء له موقف يعني هو الشغل خلينا نقول وليد الموقف شنو يصير في اشياء قامت تطلع على طول تطلع منك عفوية وفي اشياء لما تفكر فيها حتى لو دقيقة دقيقتين ممكن رد الفعل ما فيه يكون احسن كان في شاب عايز يتعلم ازاي يقدر يتحكم في شعوره واحاسيسه قالوا له ان في انسان من هما الروبان الحكماء في الصين موجود في منطقة تايت في روح له هو حالمك ازاي تقدر تتحكم في شغالك الشاب مضيعش اي وقت اطلاقا اخد الطيارة نزل على التايبت اللي هي في الصين وهناك كان يعني مستني مش قادر يستنى فارغ الصبر ولما وصل لغاية البيت الكم وصف له هو اساسا واخد معاك خبط على الباب سابو نص ساعة فلاق اكيد انا غلط ماشى رجع تاني خبط على نفس الباب سابو نص ساعة تانية منشي ورجع مش عارف وبعدين أخيراً طلع له شاب وقال له أنت محتاج مين؟ قالوا أنا عندي معه مع الراهب اللي هو الرجل الصيني الحكيم. المهم قالوا ده هنا. بعد حوالي ساعة أخذوا خلو ينتظر في الصالون. أول نص ساعة كان الشاب بدأ يغلي داخليا وبعدين تاني نص ساعة بدأ يغلي أكثر. إزاي سميني بالمنظر ده؟ ده يعوني ساعة قبل كده. وادي ساعة تانية. سابوا أربع ساعات. وبعد أربع ساعات دخلت له سيدة بسيطة جدا وقالت له في خلال دقائق. الصيني الحكيم حيكون عندك فالراجل فضل قاعد وهو بيغلي غليان مش مع اول مضيين لي اكتر من خمس ساعات والغاية دلوقتي ما حد الظهر وبعدها بخمس ساعات ظهر الصيني لما كان الشاب بيغلي غلي تمام وبعدين جاله الصيني وراحت جنبه بهدوء وقال له تحب تشرب شاي عملي فكر ده الراجل ده سابني هناك حوالي خمس ساعات وبعد خمس ساعات من غير ما يعتذر يقوله عايز تشرب شاي فاخلما هو بيفكر وعمل يجين نفسه ويزيد التحدث الداخلي والشعوره عسيس تعلى الصيني ساله كمان مرة تحب تشرب شاي فاخيرا الشاب انتبه وقاله هات الشاي فصيني امر ان الشاي يجي ولما الشاي جه كان الصيني قاعد في متاع كان الفنجيل موجودة فصيني سال الشاب الصغير قال له تحب لك الشاي فرجل قال له تفضل فصيني بدأ يشرب الشاي في الفنجال ويحط الشاي في الفنجان ويحط كمان الشاي في الفنجان ويحط كمان الشاي في المجال ما على الاخر وهو مزود في الشاي وكاوت الشاي ويحط في الشاي الشاي بقى في كل حته على الطرايزه في الشاي زاويه في الشاي الشاي بقى في كل حته في الأرض وبعدين اخيرا الشاب الاخر راح واقف قاله انت مجنون انت في الاول تسيبني 5 ساعات وبعدين اخيرا تقول لي عايز شاي ما تعتذر اطلاقا وبعدين مغرق الشاي في كل حته ايه اللي انت بتعمله ده فالصيني ارجع لي تاني لما يكون فنجالك فاضي اهلو انت بتهزر بقى انا ضيعت كل الوقت ده وسافرت من اخر الدنيا وقعد هنا وعملت فيها الحدوث دي كلها وبعدين في الاخر تقول لي امشي ورجع لي لما يكون فنجالك فاضي ايه حكاية الفنجال بتاعك ده قال له طالما انت هنا انا لك لما جيت لي هنا كنت عامل ازاي قال له كنت عاجي جدا قال له طب خلي ده على جنب فنجال الشاي لما ملناه شاي كان ممكن يتميلي اكتر من قالوا طبعا قالوا لما زودنا حصل قال له غرق ولما زودنا حصل ايه قال له الدنيا وبقت بهدالة قال له ده بالضبط اللي حصل لك اول ما جتلي كان فنجالك فاضي لما سبنك شوية الفنجال بتاعك داخليا بدأت ملي لما سبناك اكتر بدأت ملي اكتر لما سبنك اكتر على الاخر وبدأ يبقى بهدالة بالضبط زي الشاي عشان كده تجيلي وانت الفنجالك فاضي ولو عايز تعرف اي سر من اسرار التحكم في الشعور والاحسيس خد بالك من المؤثرات الخارجية اللي ممكن تملا لك فنجالك الداخلي وتخليك تتسرب بطريقة تكون انت اساسا هتوصلك انك تخسر في هدفك خلينا اسالك سؤال يا ترى فنجالك انت عامل ازاي فنجالك فاضي ولا فنجالك مليان هل معنى كده ان انت حولك حاجة حاجه لو انت بتقوم من نوم الصبح مثلا وبعدين قايم عادي جدا واعصابك عادي جدا فنجالك في فين دلوقتي فاضي ولا مليان طبعا فاضي وبعدين وانت بتاخد حمام حصل حاجة ما فيش ميه الفنجان راح فين دلوقتي. بدأ يتنيل شوي، وعدين أخيرا في ماء، الفنجان ده زي ما كان، لبست عادي ونزلت تدور سيارتك ما بتدورش، الفنجان راح فين دلوقتي؟ وصل لغاية الآخر، وبعدين أخيرا السيارة بدأت تدور، وانت ماشي عربيت شورت وراك، وخذت مخالفة الصبح، فنجانك وصل فين؟ ضاع الآخر، وبعدين روحت الشغل، أنا ما وصلت هناك قالوا لك تعالى صاحب الشغل عايز يشوفك، الفنجان وصل لغاية فين دلوقتي؟ اتمال على الآخر وتروح تشوفه قال لك على فكرة الوظيفة اللي انت كنت عايزها الف مبروك خدتها فين جالك بقى فين دلوقتي اتمالة تاني وبعدين انت لاجه حد قالك تحال الحق بيتكم في حريقة فين جالك حصل فين اتمالة تاني انت عارف ده معنى ايه؟ معنى ان شعور الانسان واحسيسه عملة تطلع وتنزل تطلع تنزل تطلع تنزل في خلال اليوم زي الرولر كوستر او زي قطار الموت الوقتي مش حان ان أنت تقول لنفسك الوقت حان اليوم أن أنا أتحكم في شعوري وأحسيسي الوقت حان اليوم إن أنا قرر مسيري أقرر, أقرر أحس أقرر أفكر الزاي أقرر اعتقاداتي عامل أقرر يقيني عامل الزاي طالما أنا المسؤول عن عقلي إذن فأنا مسؤول عن نتائج أفعالي والنهاردة يكون في قرار جديد القرار ده إنك تتحكم في شعورك وأحسيتك هل يا ترى قالك في يوم من الأيام خسرت صديق بسبب الشعور والأحاسيس السلبية؟ أو خسرت مثلا فرصة معينة بسبب الشعور بحسين سلبيه، حولك حاجة هل ممكن تبقى وعادي جدا وبعد انفاجه لي نفسك حاسس بحسين سلبي إيه السبب؟ وتكون ما عندك السبب مش عارف جمنين أو تكون عندك قلق من المستقبل على فكرة لو حسيت بإحباط الإحباط بيجي من الماضي مع كده بتفكر في الماضي بتفكر في تجربة سلبية وتحس فيها بإحباط. القلق بيجي من المستقبل، إن حاجة لسه ما حصلتش، بتفكر فيها مستقبلا وبعدين بتحس بقلق في المستقبل. لو كان عندك الاثنين، عندك إحباط من الماضي وعندك قلق من المستقبل، توقف في الوقت الحاضر وعندك اكتئاب، فمعنى كده إن لو خيرت في الماضي وحسنت في المستقبل ممكن اكتئاب يروح. تعرف إنك تتحكم في شغلك وعسيسك دي في منتهى البساطة وحنكلم مع بعض الوقت في إزاي ممكن تتحكم في شغلك وعسيسك بأكتر من طريقة. خليني أقول لك دلوقتي حاجة. لو أنت حسس بإحساس سلبي أو إحساس ضعيف، واسأل نفسك هل هو ده الإحساس اللي أنا عايزه؟ هتلاقي دي جابة طبعاً لا، طب إنت عايزين؟ هتلاقي عايز إحساس جاجابي، طب عايزه إزاي؟ أول ما تفكر، عايزه إزاي؟ هتفكر في الاحتمالات، هتفكر في الموارد في المصادر، إزاي ممكن تتحسن عشان تحقق أهدافك، هو ده الغرض، دلوقتي عايز لك حاجة؟ لو أنت مثلا كان عندك إحساس سلبي جداً ومتدايق جداً من ابنك أو من بنتك أو من زوجتك أو من زوجك أو من حد في العمل وبعدين التليفون يرن وبعدين يجيلك مثلا صديق ما كلمتوش بقى سنين يا ترى هتتكلم معي بنفس الشعور والأحسيس؟ طبعاً لا تلاقي نفسك اختلفت تماماً إما حصل؟ تركيزك تغير بركز في حاجة تانية خالص يعني معنى كده إن هي حاجة تركز عليها بتأثر في شرواك وحاسيسك وطبعا ده مظبوط جدا وده من قوانين العقل اللوي هنتكلم فيها بعدين إن شاء الله فنيجي نشوف إزا ممكن تحكم في شرواك حاسيسي فيه طريقتين أساسياتين أول طريقة بنسميها التمثيل الداخلي التمثيل الداخلي اللي هو الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك يعني مثلا إحكا احنا أكلمنا قبل كده عن التحدث مع الذات لما تتكلم نفسك بتكلم نفسك ازاي لان مش ممكن الشعور والأحسيس تعالى من غير التحدث مع الزات من غير صوت داخلي يطلع مع الشعور والأحسيس يعني معنى كده ان انت لو قدرت تتحكم في شعورك والأحسيسك عن طريق الكلام حياتك تتغير تماما الحاجة الثانية انك تتحكم بنسميها الفيزيولوجي اللي هي تحركات جسمك وتعبيرات وجهك وتنفسك لو انسان مثلا تعبان نفسيا خليك معايا كتافه فين فوق ولا تحت هتلاقي كتابه تحت وجهه تعبراتها عاملة ازاي؟ تعبراتها مكشرة تنفسه عامل ازاي؟ تنفس ضعيف وحد بالحالة دي يكون بيكلم نفسه ازاي؟ هتليه بيكلم نفسه اللي هو التمثيل الداخلي بطريقة سلبية وبطريقة ضعيفة يعني لو غيرنا الفيزيالوجي او لو غيرنا تحركات الجسم نحرك كل حاجة تماما واحد جاي لي مرة عندي في العيادة تمنتريان قال لي دكتور انا تعباني نفسيا تماما له رائع بتعملها ازاي دي؟ احلي نعم بعملها ازاي؟ والطول هو جسمك فين؟ قال لي هنا، وعالك فين؟ قال لي هناك، بتقول عايزك توريه دلوقتي، عايزك تعلمني، تعالى هنا في الكرسي بتاعي، وعلمني ازاي يجي لي احباط. عايزك تعلمني اعمل ايه بكتفي؟ أحطهم تحت؟ اعمل ايه بوجهي؟ احطه تحت؟ اتنفس ازاي؟ تقريبا ما اتنفسش، اقول لنفسي ايه؟ انا عندي احباط، بتقولوا عندك حق تماما، انا عندي احباط تام دلوقتي بالاستراتيجي بتاعتك، تعال نغيرها دلوقتي، عايزك تحط كتفك لفوق. اتنفس بقوه، كلم نفسك بقوه، بتقول حاسس بيه دلوقتي، قال فعلا اتغيرت، قلت له ادفع انت عارف مجرد ما تحرك كتافك مصبوط وتحط تعبارات مختلفة وتكلم نفسك صح تغير حسيزك تماما عايزك تعمل مع حاجة الواجه اعملها معي اونا عارف انك اعملها معي وانت شايفني الواجه حط كتفك لتحت وحط وجهك لتحت وتنفس بصعوبة وفكر في كل المصايب اللي في الدنيا بالزبط وقول ورايا انا سعيد جدا تنفع ما تنفعش طبعا لأن الكلام اللي بتقوله لا يتماشى مع تحركات جسمك وتعبيرات وجهك ليس يعمل العكس حط اكتافك لفوق حط دماغك لفوق وفكر وقول وعمل قبضة كده كويسة والوراية أنا عندي قلق برضو ما تمشيش لأن الكلام لازم يتماشى مع التحركات ومع التعبارات لو أنت حاولت مثلا مكشر وتقول أنا سعيد جدا أو تحط ابتسامة وتقول أنا تعبارات نفسين جدا برضو ما تمشيش يعني تحركات الجسم وتعبيرات الوجه والتحدث الداخلي يفرق كتير جدا في الشعور والأحسيس. تعرف من دين الحاجات المهمة جدا أنك زي ممكن تغير تمثيل داخلي عن أي حاجة؟ لو أنت فكرت في أي تجربة من الماضي والتجربة دي فيها شعور وأحسيس سلبية. هتلاقي نفسك استخدمت الحواس الخمسة بطريقة معينة وبرمجتهم في المخ. يعني معنى كده أن أي مؤثر خارجي بيجي لك من العالم الخارجي مش هو السبب. هو الحقيقة السبب هي برمجتك الداخلية اللي انت بتعرف ازاي تتعامل مع هذه الاشياء باسلوب معين يعني انت لو انسان بتغضب الغضب موجود جواك هو مش الشخص اللي خليك تغضب هو انت عرفت ازاي تغضب لو في محاجات معينة حصلت فلو اختلف الزمان او مكان او المادة او الطاقة اي حاجة تختلف هتلاقي ان الغضب يطلع تاني من اول جديد عشان كده لازم تعرف تتعامل ازاي مع صديق الداخلي ده اللي هو اسمه الغضب اللي هو سلبية وعالية جدا تعرف ممكن يكون عندك شعور احساس سلبي عالية أو تكون عالية إيجابية أو واطئة سلبية أو واطئة إيجابية لو شعورك وحسسك تكون عالية إيجابية يكون عندك هدف عايز حقه لو شعورك وحسسك تكون عالية سلبية تكون عندك غضب أو حزن لو شعورك وحسسك تكون واطئة سلبيا معنى كده أنت وصلت من حالة من الإحباط جدا جدا لو واطئة إيجابية تكون وصلت المهرالمسرخاء يعني احنا لو غيرنا في التمثيل الداخلي الطريقه اللي بكلم بيها نفسنا او غيرنا في تحركات الجسم وتعبيرات الوجه وخصوصا التنفس وفي نفس الوقت وصلنا لمرحله الاسترخاء ممكن اقدر اغير كل ده دلوقتي هنعمل حاجة بسيطة جدا عايزك تفكر لما تفكر في تجربه التجربة دي سلبية وعايزك تفكر يا ترى اول حاجة جات في بالك كانت ايه يا ترى صوره ولا صوت ولا احساس لان احنا نفكر بالصور فممكن جدا كل واحد فينا عنده صوره معينه موقع في المخ هل الموقع ده قدامك شمال يمين الموقع موجود فين طبعا الإنسان بيفكر بالصور لازم يكون لها موقع معين فلو غيرت الموقع ده تغيرت تجربة بحالها هسألك سؤال تاني لو أنت عندك فيلم مرعب إيه اللي بيخوف في الفيلم الصورة ولا الصوت ولا الاثنين يعني مان كده لو الصوت عالي وبيخوفك وطبعا في معظم الأفلام يديلك ندارة اللي هم يسموها three dimensional عشان تخش جوا الفيلم ويدلك سماعات عشان تسمع كل الأصوات الجانة ففي الحالات دي تتأثر تأثر كبير جدا باللي بيحصل جوا الفيلم عشان توصل لمرحلة تقدر تحكم في شعورك وأحسيسك لازم تنفاصل تماماً عن اللي بيحصل في الماضي لأن نفتكر اللي انت تعلمته في الماضي مختلف عنك انت اليوم اللي حصل في الماضي كان برماجة من صغرك وبعدين كبرت معاك يعني معنا كده الماضي عمل يكبر جواك شوية شوية شوية شوية لغاية ما انت فصلت وصلت المرحلة اللي انت فيها دي الوقت عشان كده لازم تعرف ازاي تريح الماضي وتريحه تماماً اتعارف من دمن الشعور الأحسيس السلبية الخوف. من الإحباط، القلق، الاكتئاب، التوتر كل الحاجات اللي احنا بنسمع عليها اليوم دول جاية منين؟ جاية من برمجة سابقة لو غيرت البرمجة دي ممكن تغير كل شيء فانا بقول لك لو عندك تركيبة بالحواس الخامسة فكل تجربة موجودة في حياتك وغيرت أي حاجة في تركيبة الحواس الخامسة المخ يرفوزها ازاي يعني؟ لو انا مثلا وانا بفكر حسيت اول حاجة حسيت بها احساس احساس داخلي الاحساس موجود في المعدة وعمل يتحرك وفي نفس الوقت تنفسي ضعيف لو تتنفس بقوة تغير كل شيء لأن المخي على الأكسجين والجلوكوز فلما تدي المخ أكسجين كفاية وتحرك نفس المكان لو حطيت دك هنا وتأخذ نفس جامد وتحركوا الفوق وبعدين أكتر وتحركوا الفوق وبعدين ترمي برا جسمها خالص هتبص تلاقي أكيدنا مش موجود في نفس المكان الأولاني عشان كده بنتكلم الموقع مهم جدا انت مثلا عندك صورة لو كلمنا على الفيلم اللي هو مرعب وقلنا ان صورته بتكون مرعبة طب لو خدت الصورة اللي هي في التلفزيون وحطيته بعيد تفتكر حكون نفس الرعب؟ طبعا لا لو خدت الصورة وغيرت كل الالوان اللي فيها خليتها فقط ابيض واسود هتفرق تفترك؟ طبعا تفتكر لو حطينا مثلا على كل الناس اللي هم مثلا دراكولا جاي وحطنا له ودين ارانب ايه اللي يحصل؟ هتبصت لقيه؟ الفيلم كأنه فيلم ما بقاش مربع، البهتمة زي ما هو لكن غيرنا التركيبة حطيت له موسيقى حسب الله حطيت له ودان أرانب حطيت له خلفية مختلفة تماما غيرت الصوت قفلت الصوت ده معناه إن أي حاجة بتحصل جواك بيكون فيها شعور وأحساس عمالة تطلع مع التحدث مع الذات أو مع التمثيل الداخلي بالطريقة اللي بتفكر بيها اللي هي بالصورة احنا بنفكر بالصور وبالصوت بنكلم نفسنا وبالإحساس اللي هو موقع الإحساس في جسمك تعالوا أش خلينا نكل ما بعض إزاي ممكن فعلاً وفي لحظات نوقف أي شعور وأحاسيس سلبية وبسرعة. خد بالك هنعمل يأمني الوقت. عايزك تركز مثلاً لو حطيت صباغ هنا من غير ما تتعب نفسك. فكر في شعور وأحاسيس سلبية لو اشي حالاً فكر فيها فكر في حاجة سلبية. بعد نحط صباغ هنا. ما تخلوش فوق عشان هنيك ما تتعبش بس سبيت كبر. وسا نفسك تفكر فيه. هتلاقي نفسك بفكرش ولا حاجة. السبب لاني جي اسمها نقطة التركيز جمعت المخين الشمال واليمين راحين لنفس النقطة دي علشان الاثنين مشغولين في نفس النقطة لاني شعوره لاحسيس ترتاح في ثواني هنعمل ايه بعد كده عايزك تغير تحركات جسمك وتحبرات وجهك وخد نفس بقوة واتطلع بقوة ولو سمعت اي صوت داخلي يكون سلبي والالغي زي ما قلنا قبل كده في البرمجة الداخلية وحوله لصوت ايجابي دلوقت حتى لو عملت كل ده ومع ذلك برضو مش قادر تتحكم في الشهر ولا حسيس هتبدأ في تمارين اسمها الضغط والاسترخاء حط اديك الاثنين مع بعض وحت تضغط. اضغط شوية وبعدين ينسيب تماما اخد نفس جامد وطلع شوية شوية وبعدين ترجع تاني حط اديك الاثنين مع بعض وفي نفس الوقت اعمل نفس الشيء في الشد ورخي تماما وخد نفس جامد وطلعه تاني انت عارف مش ممكن اطلاقا تقدر تحقق امالك واحلامك واهدافك من غير ما تكون متزن داخليا لو انت باستمرار عصبي لو أنت باستمرار بتغضب الناس هتهرب منك الناس هتبص تلاقي محدش عايز يتعامل معاك لأنك أخلاقك صعبة وفي الاخر هنتكلم بعد كده على السمات والأخلاق والسلوك عشان كده لازم تعرف ازاي تتحكم في شعورك وحسيسك تعرف ليه عايزك تقعد لما تقعد اكتب ايه الحاجات اللي بتوصلك لمرحلة ان انت فعلاً تفقد أعصابك ايه الحاجات اللي بتوصلك لمرحلة ان انت فعلا تفقد أعصابك؟ الحاجات هل في شيء شيء معين بيخليك تفقد أعصابك؟ هل في شخص معين بيخليك تفقد أعصابك؟ هل في حاجة معينة ممكن تحصل ولما تحصل بتفقد أعصابك؟ اللي أنا عايزك تعمله عايزك تكتب كل الحاجات دي عشان تبدأ تعرفهم عن طريق العقل الواعي فتقول مثلا الشخص ده وأنا بكلم معاه بيكون في تحدي مع الشخص ده أو في شيء معين لو حصل بيوصلني لشعور أو حسيات سلبية. أو لو طلبت حاجة من حد وما عملهاش أحس بالغضب أحس بشعور أحساس السلبية فلازم توصل لمرحلة تبع عرف إيه بالظبط اللي بيوصلك لمرحلة أن تحس بأحساس سلبي عشان تعرف توقفه قبل ما يجي لأن بمجرد ما الشعور أحساس سلبية جات بتحصل مشكلتين أولاً أنت شخصياً هتمرت والحاجة التانية المخ هيبرمجها ويبني لك عليها والنوخ يمني على آخر تجربة فلو كنت من النوع اللي بيغضب بسرعة بعد كده هتغضب أكتر وأكتر وأكتر وأكتر لغاية ما تفقد أعصابك تماما وتبدأ تمرض وده يوصلك للاكتئاب والضغوط النفسية ده ممكن يوصلك للمستشفى عشان كده تبسأل نفسك يا ترى أنا عايش حياتي عايز عايشها بالأحسيس السلبية دي باستمرار مش الوقت حانة نتحكم فيها عشان توصل لكده أول لو انت مثلا قاعد على كرسي معين وبدأت تحس وعندك صوت داخلي بيقول لك فيه حاجات سلبية. أول حاجة عايز تعملها عايزك تقوم من الكرسي ده. لأنه الكرسي ده أصبح رابط سلبي. أؤمن قوم. قوم على الكرسي ده. امشي منه. لأن ده درابط سلبي. وإنت بتقوم من الكرسي ده خد نفس قوي. وترجع تاني بنفس القوة ونفس النظام. وبعدين غير تعبلات وجهك. غير تحركات جسمك. فكر ولو سمعت صوت داخلي سلبي يقول إلغى. ولما توصل هنا تعمل أول تمرين للضغط والاسترخاء. وبعدين بترجع تاني شوية شوية. وتقعد على نفس الكرسي. السبب أعدتك تاني على نفس الكرسي لأن الكرسي رابط سلبي لو رجعت أعدت عليه تاني الرابط ده ممكن يفكرك بحاجة سلبية تاني من أول وجديد فاكر لما قلنا في حكاية الرابط الزهني أنه ممكن أغنية تفكرك بحد أو ممكن بارفان تفكرك بحد أو نظرة تفكرك بحد نفس الشيء الكرسي لو عادت عليه تاني حيدي لك حساسية الغضب تاني من أول وجديد عشان كده أول حاجة تعملها تشتغل على طول تغير المكان اللي انت فيه ودي حاجة اسمها تغيير المكان. إذا بتغير المكان والزمان لأنه وقف في مكان تاني فالزمان تغير والمكان تغير أول ما أصل هنا بعمل تمرين الضغط والاسترخاء وبعدين بتنفس بعمق وبعدين أي رسالة سلبية بقول إلغى وشوف أنا عاوز أحس بإيه وشوف الرسالة اللي اللي أنا عايزها ولما أحس بقوة وأحس براحة نفسية أرجع تاني وأقعد على نفس الكرسي عشان أحط الرابط السلبي السلبية اللي على الكرسي ده وإلا هبصلي في حاجات كتير موجودة فيها رابط سلبي تعرف أنا ساعات أسأل حد يكون مدير يقول لي تعرف أنا مش طايق مكتبي أقول له مثلا في مكتبك بتعمل اجتماعات يقولك آه الاجتماعات دي ساعات ممكن تكون حامية شوائية تكون سلبية يقولك ممكن طبعا لأن يكون عندك أربع خمس تنفار وكلهم موجودين عندك في مكتبك وكلهم مثلا حصل حصل شد وحصل عدم اتفاق وحصل سلبيات وبعدين لما يمشوا لك رابط في الكراسي دي تيجي انت تخش مكتبك على الكراسي دي العقل اللاواعي يفتكر كل الروابط السلبية كده بقول باستمرار خد بالك من الروابط السلبية لازم تحطامها أول باول. فبالنسبة للمدير اللي عنده روابط سلبية في مكتبه لازم باستمرار يوضع على كل كرسي من دول بسرعة هو عنده طاقة إيجابية وإلا المكتب حب سلبي بالنسبة له تعال نرجع تاني للطاقة الداخلية بالنسبة للشعور وإحسيس أول حاجة تسأل نفسك إيه الحاجات اللي بتضيقني من أشخاص معينين؟ او من اشياء معينة او ايه اللي انا ممكن اطلبه من حد ما يعملوش توصلني للغضب او ايه حاجة ممكن حد يطلبني او يطلب مني حاجة معينة توصلني للغضب عاوزك تعرف مقدما ايه الحاجات اللي بتحسسك بالزعل ايه الحاجات اللي توصلك لشعور احساس سلبية ايه اللي بيحصل بالزبط جواك عشان توصل لشعور احساس سلبية ولو انت عارف مكان اول الحاجة غير مكان تاني حاجة خد نفس قوي وبعدين اعمل تمرين ضغط والاسترخاء كمل بالتنافس القوي لأن المخ بتغزى على الأكسجين والمخ في المخ بيأخذ 33% في المية من كل الأكسجين اللي بتدهوره فلما تدير الأكسجين ده المخ بيتغزى فبيبقى ناشد جدا في الحالات دي ضربات القلب بتكون منتظمة لما الإنسان يكون متعصب أو تعبان نفسيا المخ بيشتغل بيشتغل بيحطك في حاجة اسمها fight or flight يعني بيحطك في منطقة إن أنت لازم تدافع عن نفسك إن أنت لازم تهجم أو تهرب فلازم تعرف كويس جدا ان ده ممكن يوصلك لأمراض خطيرة جدا خلينا نهاية تاني من جديد أول حاجة عايزك تعملها اكتب الحاجات اللي بتوصلك لمرحلة الغضب اكتب الحاجات اللي بتوصلك للشعور والحساس السلبية واكتب الأشخاص اللي عندك معهم تحديات لما توصل لكده عايزك توقف تماما لو أنت قاعد وحسس بغضب اوقف من الكرسي ده وبعدين خد نفس قوي وبعدين اعمل تمارين الضغط والاسترخاء وكمل في التنفس هتسمع الرسالة السلبية والإلغي وتحط الرسالة الإيجابية. دلوقتي. من دمنا الحاجات التي سنتحدث فيها في مع بعض هي إزاي توصل محارة مقدماً مع الناس اللي عندك فيهم تحديات وتحلها مقدماً إزاي ممكن تتعامل اللي هي فيها بكرة اسمها التخيل الإبداعي أو التخيل الابتكاري عايزك تفكر في شخص معين الشخص ده عارف ان عندك مع تحدي معين فكر فيه وعايزك تفكر اك موجود الآن موجود حواليك وبعدين اسأل نفسك حاسس بإيه هتلاقي حساس سلبي هل هو الحساس اللي انت عايزه؟ هتلاقي طبعاً لا. طب انت عايز إيه؟ إحساس إيجابي، الاحساس السلبي تجاه مين، تجاه هذا الشخص، وانت أهاد لوحدك وتفكر عايزك تغمض عني، وتخيل نفسك مع هذا الشخص، وانت بتتعامل معه، وانت في منتهى التوازن الداخلي، وعندك صبر متكامل، وعندك سلوك رائع عشان تعرف تتعامل مع شخص بطريقة تكون سهلة جدا. التخيل الابتكاري كل ما بتعمله مقدما بتوصل في المرحلة إن العقل نفسه يبدأ يتعود. على انك ازاي تتعامل مع هذه الاشياء اللي بتسببك شعور واحسيس سلبية لما تعملها مقدما والمخ تعود عليها لما توصل هناك تبقى, سع... تبقى عادية جدا بالنسبة لك فاخد ذلك التمثيل الداخلي التحدث مع الذات بيطلع معاه شعور والاحسيس تحركات الجسم وتعبيرات الوجه لها حاجة في منتهى القوة بالنسبة للشعور والاحسيس لو غيرت تعبارات وجهك وتحركات جسمك تغير تماما الشعور والاحسيس وجربها بنفسك لو أنت قاعد، توقف، وحط كتفك لفوق، وتنفس بقوة، وحط ابتسامة على وجهك، حتى لو مش قادر معلشي، سعد بنقول فكت أنتليو ميكت، يعني عملها بطريقة ان لأنه في حاجة اسمها كما لو، كما لو يعني إيه؟ العقل اللواعي لا يعي الأشياء، لا يعي الأشياء، فأنت لو حطيت ابتسامة على وجهك، تختلف تماماً، لو حركت جسمك بطريقة مختلفة، تختلف تماماً، لو تتنافس بطريقة قوية، برضو تختلف تماماً، انا علمتك قبل كده حاجة اسمها الرابط ازاي ازاي تمسك مثلا سبعين يفكروك بالتنفس فلو مساجد السبعين دول يفكروك بالتنفس معين بعد كده تقول لنفسك ان انت فعلا وصخ بنفسك ان انت فعلا مرتاح نفسيا خلينا اديلك زي ما بيقول ملخص لكل الحاجات دي عشان توصل لوصفة معينة تقدر تتحكم فيها في شعوره احسيسك وبسرعة جدا اول حاجة عايزك تكتب الحاجات اللي بتوصلك لشعوره احسيس سلبية. ايه الاشياء او الاشخاص اللي بيوصلوك لشعور وحسي السلبية بما فيها الغضب بما فيها الحزن بما فيها التوتر او القلق او احباط او الاكتئاب اي حاجة من دول عايزك تكتب ايه الحاجات اللي توصلك لكده يعني مثلا حد يقولك انا كان نفسي اشتري حاجة معينة لكن ما معيش فلوس فحسيت ان انا متضايق كان نفسي قابل شخص معين اديت له معاد اتأخر عليا فلو حد اتأخر عليا بتدايق لو مثلاً أنا عاوز أروح شوف حد وروحت ما لقيتهوش جداً جدا لان انا بحافظ على مواعيدي فدوس لي الحاجات دي كلها ممكن توصلك المرحله من الاحاسيس من الشعور السلبيه دلوقت اكتب الحاجات دي كلها وبعدين عايزك تعمل حاجه عايزك تكتب بتسبب لك ايه الحاجات دي بتسبب لك طبعا ممكن تسبب لك امراض ممكن تخليك تخسر فرص كتير جداً فأنت عرفت الحاجات اللي بدايه عرفت بتسبب لك ايه دلوقتي خليهم على جنب وعايزك تفكر نفسك في المستقبل وانت مع شخص من هذه الأشخاص أو شيء من هذه الأشياء وشوف نفسك وانت بتحل مقدما شوفها وانت بتحلها مقداما ده التخيل الابتكاري اسمه التخيل الابتكاري كل ما تتخيل نفسك ومش شرط تشوفها بالتفصيل لان غمض عنيك انت عارف انت فين حتى لو تكلم نفسك وانت مغمض عنيك وشوف نفسك مع شخص معين وانت بتعرف ازاي تتعامل معه بصبر وبتركز على النية مش السلوك لو كانت تصل لمرحلة تحلها مقداما دلوقتي لو انت حسس بغضب او بزعل وانت قاعد اقف في الحال وغير المكان وخذ نفس عميق وطلع قوة وبعدين ترجع تاني تشتغل بتمرين الضغط والاسترخاء بعد الضغط والاسترخاء تاخد نفس قوي وبعدين تفتكر ايه الحاجة اللي انا قلتها النفس وصلتني للغضب لو اي حاجة مثلا شخص قال لك حاجة وعملت اسمع الكلمة اسمع الكلمة بعدين نلغيها قل الغي وتقول عكسها بالطريقة دي لما تقدر تتحكم في شغلك ممكن توصل للمرحلة انك تحط أملك في الفعل ومهما حصل من الأشياء أو الأشخاص أو الأماكن أو حتى أي زمن مختلف هتلاقي نفسك عندك تحكم في شعورك وفي حاسيسك للدرجة أنك ممكن فعلاً تقدر تحقق أهدافك وافتكر باستمرار ان الشتاء هو بداية الصيف والظلام هو بداية النور والأمل هو بداية النجاح علشان كده عيش كل لحظة كان آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالأمل وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. خليكم معايا في الحياة وأمل. أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقول لك الناجح معزوز، لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري طالما انت عايش عايش. عايش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس بيقول لك الزايد؟ أنا عايز أقول لك حاجة. فوق الهواء أنظف. فوق.